يا سيدنا عند توكيد الفعل المضارع كثيرا وقلنا هذا يكون بعد هذا الطلب والطلب كما قلنا يشمل الأمر والنهي والدعاء والعرض والتمني وشرحنا التمني في, في البيت الذي سبق فليتك يوم الملتقى ترينني فأكد الفعل المضارع بعد التمني وهذا كثير في كلام العرب ثم قال وقوله يعني بعد الاستفهام يا مولانا بعد يا شيخنا أيها بعد الاستفهام وده آخر يعني آخر مسألة في توكيد الفعل المضارع كثيرا قال الشاعر أفبعد بعد كندة تمدحنا قبيلة هذا عجز زبيد صدره يعني الشطر الأول قالت فطيمة حل شعرك مدحه فطيمة تصغير فاطمة والتصغير هنا للتمليح وليس للتحقير وليس للتقليل خلاص يعني مثلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مثلا يا أونيس دي اسم التصغير غير تمليح هو ما قاله سيدنا يعقوب يا بنيا ده كلام سيدنا إيه لقمان يا بني أقم الصلاة طيب وسيدنا يعقوب قال لولده سيدنا يوسف إيه؟ يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فاكيد لك كيدا صح؟ اسم الصغير يا شيخنا تمليح, تمليح. ايوه يعني كأنه يدلعه يا شيخنا يعني يقولوا أنت غالي علي حتى لو كبرت وصرت راجل كبير لكن ما زلت يعني في نظري الولد الصغير المدلل اللي قلبي يعني بيحبه يعني فهمت لأن يكون سيدنا لقمان يأمر ولده أو قل يا بني أقم الصلاة إذن بيكلم يعني شخص عاقل وراشد صح شخص طيب قالت فطيمته حل شعرك متحه يعني خلاص يعني اجعل شعرك محلى بالمتح ثم قالت له استفام كاري بعد كندتة اللي هي القبيلة التي تنتسب إليها تمدحنا قبيلة طب هل هذا يعقل اسم السفام إنكاري أو السفام توبيخي أفبعد كندتة اللي هي بلدة الشاعر تمدحنا وده فعل مضارع مؤكد بنون التوكيد والتوكيد هنا كثير لأنه وقع بعد السفهام وكما قلت السفهام خرج عن, عن معناه الحقيقي لأن السفهام هي شيخنا هو طلب الفهم هو طلب إيه؟ قد يخرج عن معنى الحقيقي لغرض آخر مجازي قد يكون للستفام إنكاري أو توبيخي او تقريري صح يا شيخنا؟ طيب فلما يقول بعد كندة تمدحنا قبيلة قبيلة أصلاها قبيلة فحذف التالي الضرورة الشعرية ماشي يا شيخنا؟ طيب ويكون قليلا إذا وقع بعد لا النافية أو ماء الزائدة صلت على الرسول؟ على طيب بس ماء الزائدة التي لم تسبق بين الشرطية فاكر أنت يا شيخنا وإن ما تريننا وإن ما يا أهم دي ماء زائدة دخلت على إن الشرطية ده قريب من الواجب تقريب إيه نحن عايزين ماء الزائدة التي لا لم تسبق بين الشرطية ده يكون قليل يا شيخنا طب مثال النفي يا مولانا اسمع قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطر جيم واتقوا فتنة لا تصيبنا أصلها لا تصيبوا هذا فعل مضارع مرفوع لانه لا نسبق بناصب ولا جازم ارفع مضارعا اذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد فلا النافيه ليست لاداف نصب والاداف جزم ادات النصب ان لن كي إذن اداه الجزم لم لما لا الناهيه لام الامر صح ودي لا نافيه وليست ناهيه صح فده الفعل ده تحسبنا ده تأكيد قليل الشيخ أورد سؤالا قال وإنما أكد مع النافي لأنه يشبه أداة النهي صورة لاحظني لا, لا إنه هي تشبه لا إننا في الصورة يعني في اللفظ يا بني لا تشرك لا مكونا من لام ألف طب لا إننا فيه برضو لام ألف فبينهما شبه في اللفظ والعرب يحملون الشيء على إيه على لفظه كما يحملون الشيء على معنى صح يا شيخ يعني إذن لا إن نافية أشبهت لا إن نافية لا إن هي في اللفظ في الصورة يعني طيب ما الحجازية التي تعمل عمل ليس أشبهت ليس في المعنى لأن ما الحجازية تنفي ما هذا بشرة طب وليس فعل ماضي ناسخ يفيد النفي أقول ليس زيد مذاكرا هل بين ليس وبين ما شبه في اللفظ لا لان ليس مكونة من, من ثلاث أحرف وهي فعل لكن ما مكونة من حرفين وهي حرف لكن بينهما شبه في المعنى دي تفيد في النفي ودي تفيد النفي واضح الشيخ؟ طيب وبعد كده قال وقوله بدأ يا بعد ما انتهى بلا النافية الداخل على الفعل المضارع المؤكد بنون التوكيد الشديدة يعني قليلا بدأ يمثل يا شيخنا لما الزائدة التي لم تسبق بإن الشرطية فقال إذا مات منهم سيد سرق ابنه ومن عضة ما ينبتن شكيرها صدت عبر سول ده مثل من أمثلة العرب زما قالوا يعني ومن يشبه أبهم فما ظلم، فبيقول يعني الولد بياخذ صفات أبيه من الشجاعة من الكرم، فاهم يا شيخنا؟ فهو يقول إذا مات منهم سيد سرق ابنه، هذه القبيلة إذا مات سيدها ابنه يسرق صفات وخلال أبيه التي كان معروفا بها بين الناس إن كان شجاعة أو كرم أو حلم أو فاهم يا شيخنا؟ قال ومن عضة ما ينبت نشكروها العضة اللي هي شيخنا شجر الشوك زي زيتين الشوك كده شخ يعني عندما تقطفه تلاقي كله شوك حتى البائع نفسه الذي يبيع لك تقدري أنا إيه سبحان الله بيع إذا هم بالشوك يعني ومن عضة اللي هي شجر إيه الشوك شجر الشوك هذه في شجر صغير بجوارها. يحمل الصفات الكبير واضح؟, واضح يا سلام انت مثلا اذا سرت في الطريق ومعك ولدك قول سبحان الله ده فلان ده يشبهك بالضبط وتلاقي نفس ايه بياخد نفس صفاتك عصبي يبقى هو عصبي كريم وهكذا شكنا؟ فاهم يا شيخ ادي ومن عضة ما ينبتن شاكرها الشاكر كما قلنا يعني يالورق بتاع الشجر يا الشجر الصغير بجوال الكبير يعني فتجد الصغير الشجر الصغير يحمل صفات الكبير الحمد لله فهمت وده لما شوف انت في نخلة ممكن تجد في نخلة صغير طالع بجوال النخلة الكبيرة فيحمل نفس الصفات الكبيرة هذا معنى يا شيخنا ومن عضة ما ينبتن شكيروها خلاص الشاهد ان الفعل هنا وكذا بنون التوكيد الشديدة وهذا قليل بسبب سبقت بايه بماء الزائدة خلاص وكقول ح... طب إزاي عرفنا أنها زائدة يا شيخنا ما الزائد دخوله كخروجه يعني إذا حدث من الكلام الكلام يستقيم هذا علامه الحرف الزائد بس وجوده في التوكيد وضع يا شيخنا يعني يمكن أن يقول الشاعر ومن عضة ينبتن شكيرها هذا أصل الكلام هذا الزائد يا شيخنا حذفت من الكلام الكلام يستقيم يعني ممكن أقوله لما تقول لست لست بمذاكر الباء هنا زائد للتأكيد ممكن تحذف تقول لست مذاكرا يبقى الحرف الزائد إذا حذف استقام الكلام لكن ضع إيه التوكيد وكقول حاتم حاتم الطائي يا شيخنا ماذا قال حاتم الطائي قليلا به ما يحمدنك وارس إذا نال مما كنت تجمع مغنما ما معنى هذا البيت يا سيدنا يا حبيبنا حاتم الطائي معروف بالجود والكرم وكان يضرب به المثل في الجاهلية وفي صدر الإنسان بالكرم والجود فاا ما شيخنا فهو يحث غيره على البذل والعطاء وقول انتبه مهل هذا المال إذا لم تنفقه إلا يحصل يا شيخنا إن الورثة يأخذون هذا المال وحتى مش يحمدون يعني لا يحمدون لك هذا صح ولا لا وده معنى الكلام اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول العبد مالي مالي وإنما لهم مالي وإنما لهم مالي ثلاث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلأ أو تصدق فأبقى وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس فهمي شيخنا فهذا الرجل الذي عرف بالجود يحث غيره على الإنفاق وعلى مساعدة الفقراء والمحتاجين اسمع كده يقول قليلا به بهذا المال ما يحمدنك وارث يعني الوارث الذي يرث مالك بعد موتك لا يذكرك أصلا بالخير ولا يحمده ولا. إذا نال مما كنت تجمعه في الدنيا مغنمه ما اعتبره غنيم يا شيخ خلاص يقول لك أنا وارثك هذا ما يفتكرش حتى الوارث نفسه اللي لا هو مات خلاص واضح يا شيخ أظن كده البيت واضح قليلا به ما يحمدنك إذا ما هنا شيخنا ما زائدة إزاي عرفنا نها زائدة ممكن تحذف الكلام يستقي يعني قليلا به يحمدنك وارث خلاص يا شيخنا طيب وما زائدة في الجميع وشمل الواقع بعد رب كقول جذيمة الأبرش ربما أوفيت في علم ترفع عن ثوب شمالاته كما يا شيخنا؟ يا سلام أولا هو يقول ربما ربما دي يا شيخنا حرف جر شبيه بالزائد حرف يا شيخنا؟ جر شبيه بالزائد أي وليسم منه شبيه بالزائد لأنه يدل على معنى التقليل لكن لا يتعلق بالفعل بعكس الحرف الجر الأصلي يتعلق بالفعل وله معنى إذا قلت جلست على الكرسي فعل معناها الاستعلاء وتعلق بالفعل يعني على الكرسي الجر المجموع متعلقا بالفعل ما معنى متعلق بالفعل؟ يعني الفعل وصل إلى هذا الاسم اللي هو الكرسي بواسط حرف الجر لكن حرف الجر الزائد لا يتعلق بالفعل لكن له معنى صحي شيخ هو رب يعني تدل على التقليل ونحن تدل على التكثير بحسب وردة في المثال يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم ربك ياسية في الدنيا عارية يوم القيامة صح؟ فربما أوفيت في عالم صح يا شيخنا؟ معنى أوفيت بمعنى نزلت ومعنى كلمة عالم ده اسم لكل جبل فاكن ما سيقول لك ده ده عالم فوقه نار عالم يقصد يعني جبل معروف يعني اسم جبل فاهمت؟ طيب ربما اوفيت في عالم معنى اوفيت يعني نزلت في عالم ده اسم جبل يعني ترفع عن ثوبي شمالاته سمع شيخنا يا سلام الشمالات جمع شمال شمال قال شمالات ده ريحته هب من ناحيه الشمال سمع شيخنا ريحته هب من ناحيه الشمال مش اليمين كده صح ايه معنى البيت يا مولانا؟ يقول ربما نزل على جبل تهب عليه ريح الشمال فلا تدع قميصه يلتصق بجلده خلاص؟ قال ليه لضموره وهذا متح عندهم يعني ما يقول إنسان يعني نحيف مش بدين كده ولي كرش فهمتك؟ لأن نحيف كده معناها ايه؟ لو نزل عند جبل ريح, ريح الشمال تهب فتجعل يعني قميصه لا يلتصق على جسده لأنه نحيف عنده ضمور يعني وده مدح عندهم يعني يعني جسمه رشيق يعني خلاص فهمت يا شيخنا على أي حال الشاهدي يا مولانا ها انتبه ربما وبعد قال ايه يا شيخنا يبقى مدي الزائده دخلت على رب دخلت على ايه لان هي رب اصلا ربما تدخل عليها الماء الزائده دي طب يحصل يوم ولا نكرة بدل ما مختصة بالدخول عن نكرات بعد كده تدخل على جملة اسمية أو فعلي ربما يود الذين كفروا صح؟ ويا أصلا المفروض تدخل على إيه؟ على نكر بس فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكرم يا رجل صح؟ فربا مختص بالدخول عن نكرات عندما تدخل عليها ما تدخل على الجملة الفعليها ربما يود الذين كفروا لكن ما صحش تقول ربما يود صح؟ هذا الكذا فهمت؟ فالشاهد يا مولانا إن ماء الزائدة داخل عن ربة هي التي جعلت الفعل يؤكد بنون التوكيد الخفيفة ترفع عن بنون التوقيد الخفيف لدخول ماء الزائدة. طيب بعضهم قال ده ضرورة يعني يعني دخول ماء الف... يعني كون الفعل يؤكد بعد ماء داخل عن ربة ده ضرقة ضرورة شرعية ما جعلهاش من من قبل القليل يعني. ويكون أقل من ذلك إذا كان بعد لم وبعد أداء الجزاء غير إما شرطا كان المؤكد أو جزاء كقوله في وصف جبل يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما فهم حاجة يا شيخنا؟ طيب أولا يا شيخنا اللهم صل الله وسلم وبارك على محمد وعلى الله عليه ويقول يا شيخنا عارف يا شيخنا يعني الاناء اللي بيوضع في اللبن يعني عندما تجلس تحت مثلا يعني جاموسه او بقره وتحلو في هذا الاناء طبعا من الحلب ده بيصير فيه رغوه كده بيضاء فاشبهت بالراجل الذي لبس عمامه بيضاء يعني فأقول يعني يحسبه الجاهل ما لم يعلم ما لم يعلم من شيخ على كرسي معمم يعني إذا نظرت من بعيد كأنك شايف واحد معمم جالس على كرسي هذا معنى يا شيخ؟ فقال يحسبه الجاهل ما لم يعلم ما الالف دي دي أصلا كتنون توكيد خفيفا ما ما لم يعلم من بس في حالة الوقف قلبت ألف قلبت ألف زي لنصف عن بالناصية صحيح شيخنا ننسى فنون التوكيد الخفيف عند الوقت تقلب الف يبقى ما لم يعلمه ليست الف اثنين ده هي منقلب عن نون التوكيد الخفيف يحسبه الجاهل ما لم يعلمه فقال يعلمه صحيح شيخنا شيخا على كرسيه معمم طيب اذا داي ولنا ما لم يعلمه الفعل وقع بعد لم ده اقل من القليل يعني كونوا يقترن بنون التوكيد الخفيفة أو شدة أقل من القليل عشان مسبوك بلا من نافية خلاص يا شيخنا طيب وبعد ذلك إيه اسم يا الشرطة من تثقفا منهم فليس بآيب أبدا وقتل بني قتيبة شافي من تثقفا صح يا سيدنا طيب أيوة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعليه صلى الله وسلم يا سلام عايزين نفهم معنى البيت يا مولانا من تثقفهم منهم فليس بايب ابدا أبدا بني قتيبة شافي طبعا واضح ان البيت مش مفهوم يا شيخ في بنت يعني امرأة يعني طيب امرأة أبوها قتل يا شيخ فيترس أباه وقد قتله آل قتيبة في غارة والمعنى تقول إن ضافرنا بأحد منهم فلا يرجع إلى أهله لأن في قتلهم شفاء لنفوسنا صح كده؟ فيقول من تفقفاً يعني من نظفر به من هؤلاء القتلة فليس بأئيب يعني فليس برجع إلى أهل أبن خلاص لازم يحكم عليه بال فهمت ولا واضح كده؟ قال وقتل بني قتيبة شافي يعني يشفي نفوسنا فهمته ولا؟ اطين واضح البيت من تثقفا اهمان ده اسم الشرط جازم وجواب الشرط اللي هو فليس يعني يعني الشرط مقترن بالفاء صحيح يا شيخنا فشاهد من فن واضح مولانا اهمان دي اسم الشرط جازم الفعل بعدها وقع ايه يا شيخنا مؤكد بالنون منون توكيد خفيف وده ايه اسمه اقل من القليل صح إلى أخير يكون ممتنع إذا انتفت الشروط شروط الواجب يعني لا يذهب العرف بين الله والناس طالله تفتأ تذكر يوسف صح يا شيخنا؟ فنلاحظ كده يا شيخنا بص اسمع كل الشروط الموجودة في الواجب اللي احنا قلناها في الأول يعني ليست موجودة هنا فلما أخش كنت... الله لا يذهب فصلنا بين يعني الفعل وبين اللام بفاصل ولا يعني فهنا ممتنع يا شيخنا ولسوف يعطيك ربك يعني والله لسوف ففي فاصل بين اللام وبين الفعل بسوف يبقى هنا ممتنع يا مولانا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين